بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذي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 وكذلك حق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمل ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلماء فاغفر للذين تابوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عقن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم كي ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمعوت الله أكبر من معتكم الفسق إلّا تدعون إن الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت اثنتين وأحييت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم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 فَالْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت من ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟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 لا يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إن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 حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كَذَلِكَ يضل الله من هو مصرف مرتاب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 أسباب السماوات فأطلع إلى ما إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب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 فاولائك فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني اكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم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 فستذكرون ما اقول لكم وافوض أَمْرِي الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بالفرعون سوء العذاب ان نار عليها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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لنرى رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الضالين معذورتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل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 فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَالُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ, وصوركم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطِّيْبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِ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 رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ